الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يا معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد مواسي وأحمد مشعل. الجامع لاحتام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أنس يا عم عند بداية المسألة الثامنة من مسائل الآية الخامسة والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الامام قد شرح في المسألة السابقة لها قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا صدق الله العظيم وفتح الله عليك يا ولدي ماذا قال الامام في هذه المسألة قال ان العلماء اختلفوا في معنى قوله تعالى سرا فقيل معناه نكاحا اي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض اذا اراد ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنتح غيره في استصرار وخفية فتح الله عليك يا أولدي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي نستكمل معه ما قد توقفنا عنده سبحان الله رب أوردنا يا إخواني في درس أمس قول ابن عطية أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته قال ابن المواز وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وان نزل لم أفسخ وقال مالك في من يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل وتكون تطليقة واحدة فإذا حلت خطبها مع الخطاب هذه رواية ابن وهب وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا المسألة التاسعة قوله تعالى إلا أن تقول قولا معروفا استثناء منقطع بمعنى لكن كقوله تعالى إلا خطا أي لكن خطأ والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتده احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة فتقول هي وأنا مثل ذلك وهذا شبه الموعدة والآن ننتقل إلى قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وفيه تسع مسائل الأولى قوله تعالى ولا تعزموا قد تقدم القول في معنى العزم يقال عزم الشيء وعزم عليه والمعنى هنا ولا تعزموا على عقده النكاح ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام فما ورد فيه فلا معترض عليه ولا يشك في صحته وفصاحته وقد قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق وقال هنا ولا تعزموا عقدة النكاح والمعنى لا تعزموا على عقده النكاح في زمان العدة ثم حذف على ما تقدم وحكى سيبويه ضرب فلان الظهر والبطن أي على الظهر والبطن قال سيبويه والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه وقال النحاس ويجوز ان يكون ولا تعقدوا عقده النكاح لان معنى تعزموا وتعقدوا واحد ويقال ايضا تعزموا بضم الزاي المساله الثانيه قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله يريد تمام العده والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المده سماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله كما قال تعالى كتاب الله عليكم وكما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالكتاب الفرض أي حتى يبلغ الفرض أجله وقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض وقيل في الكلام حذ أي حتى يبلغ فرض الكتاب اجله فالكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن وعلى الأول لاحظ فهو أولى والله أعلم المسألة الثالثة حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا من المحكم المجمع على تأويله ان بلوغ اجله انقضاء العدة واباح التعريض في العدة بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولم يختلف العلماء في اباحه ذلك واختلفوا في الفاظ التعريض على ما تقدم واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا او يواعدها ويعقد بعد العدة وقد تقدم هذا في الايه التي قبلها واختلفوا إن عزم العقدة في العدة وعسر عليه ففسخ الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول وهذه هي المسألة الرابعة فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤبد تحريما وانه يكون خاطبا من الخطاب وقاله مالك وابن القاسم وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية ان التحريم يتأبد في العقد وان فسخ قبل الدخول ووجهه انه نكاح في العدة فوجب ان يتأبد في التحريم اصله اذا بنا بها واما ان عقد في العدة ودخل بعد انقضائها فهذه هي المسألة الخامسة فقال قوم من اهل العلم ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما وقال آخرون لا يتأبد بذلك تحريم وقال مالك يتأبد التحريم وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين وأما إن دخل في العدة فهذه هي المسألة السادسة فقال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدا قال مالك والليث ولا بملك اليمين مع انهم جوزوا التزويج بالمزني بها واحتجوا بان عمر بن الخطاب قال لا يجتمعان ابدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل من فرجها اخرجه مالك في موطئه وسيأتي وقال الثوري والكوفيون والشافعي يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من الخطابه واحتجوا باجماع العلماء على انه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها فكذلك وطئه اياها في العدة قالوا وهو قول علي وذكر عبد الرازق عن الثوري عن اشعث عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان وقال الباجي في كتابه المنطقة لا يخلو النافح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها فإن كان بنا بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد وبه قال أحمد بن حنبل وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روايتين احداهما ان تحريمه يتأبد على ما قدمناه والثانية انه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وله ان يتزوجها اذا انقضت عدتها وبه قال الشافعي وابو حنيفة ووجه الرواية الاولى وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه بذلك في الناس وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنتقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع قال القاضي أبو محمد وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره وهذا حكم الإجماع ووجه الرواية الثانية أن هذا وضع ممنوع فلم يتأبد تحريمه كما لو زوجت نفسها او تزوجت متعة او زنت وقد قال القاضي ابو الحسن ان مذهب مالك المشهور في هذا ضعيف من جهة النظر والله تعالى اعلم وعن مسروق قال بلغ عمر بن الخطاب ان امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا تنكحها أبدا وجعل صداقها في بيت المال وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهما فقال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء فبلغ عمر فخطب الناس فقال أيها الناس رد الجهالات إلى السنة واختلفوا هل تعتد منهما جميعا وهذه مسألة العدتين وهي المسألة السابعة فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر وروي عن علي كما ذكرنا وعن عمر على ما يأتي وروا محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها سواء كان بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، سبحان الله. الله أعرف يا عم أن الوقت قد أدركنا، وأنه لا مجال للمناقشة فيما قاله الإمام. هو ذاك يا ولدي.